بسم الله الرحمن الرحيم قَالَهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الرحمن على العرش استوى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 الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجب على النار هدى فلما أودي يا موسى إني أنا ربك ففعلنا عليك إنك بالوادي المقدس طواع وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقيم الصلاة لذكره إن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 نُبِئَهَا عَلَى غَنَمٍ وَلِيَ فِيهَا مَا أَرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسعم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. بضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فلعون إنه طبى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وَجَعَلْنِي وَزِيرًا وزيرا أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ كي حَكَكَ فِي ونذكرك وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كنت تَبِنَا بَصِيرًا قَالَ قَد أُوتِي تَسْأَلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَ عَلَيْكَ مروة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قتفيه في التابوت فقتفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحسن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 الذي جعل لكم الأرض مهداه وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها وأنزل من السماء نَقُونكُم وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُم تَارَةً أخرى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 قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى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 قال بل القوم فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى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 كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع نخل ولا تعلمن أينا ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى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 ن وَالسَّنَوَانِ قُلُوبٌ مِنْ طَيِّبَاتٍ أَوْ رَزَقَ لَكُمْ وَلَا تُضَارُّوْا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ غَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسين أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا قد قال لهم هارون من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 ألا تتبعني افعصيت امرين قال يا بن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترطب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إله فَالَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْدِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَلَ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إله إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كذلك نقص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا إِكْرَامًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ فَإِنَّ هو يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا قَالِبِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُمَّ قُون يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إن لبثتم إِلَّا بِغَمٍّ إِلَّا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن نبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتان يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسان يومئذ لا تنبعون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 وقد خاب من حمل الظلمان ومن عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هقما وكذلك انزل الله وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذِكْرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بِالْقُرْآنِ من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمان قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس أبان فقلنا يا آدم إن هذا عدو زوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلان فأكلا منها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 إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَأْخَذْ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا أَقْضَى لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَعْذَابٌ من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن سبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمد عنك إلى ما متعن به أسوأ منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولا تمدن الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتي أي آية من الرّبِّ؟ أَوَلَمْ تَأْتِيهِمْ بَيْنَتُ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى؟ وَلَوَأَنَّ أَهْلَكَنَا ضَعْذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربصون